ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مَأْكُولٍ اللَّهُ